في 22 فبراير 58 اعلان الوحدة المصرية السورية في هذه المناسبة او ايامها يعني طلعت اغاني كتير اوي لو فاكرين واحدة ما يغلبها غلاب وبدي عريس ويا الهي اغاني كتير قوي لكن بعد اعلان الوحدة بشهرين ثلاثة كده سنة 58 وفي مايو على وجه التحديد ده اللي مكتوب على الشريط فجأنا الموسيقار محمد عبد الوهاب باغنيته اللي اسمها اغنيه عربية وبقول فاجأنا لانه في الحقيقه كانت مفاجأة لأي بتالي مشتغل واي محلل حتى لو بصينا لما كان يحدث في تلك الفترة ولاغنية عربية فحنشوف انها اغنيه ذات خط خاص جدا كلاما ولحنا ازاي ده اللي حنقوله دلوقتي حتة حتة لان الغنو الحقيقة ما نتكلمش عنها كده يعني لازم حتة حتة اولا بيبدأ الموسيقار محمد عبدالهب المقدمة الموسيقية المقدمة الموسيقية والغناء الجاي من مقام لا مينير او نهواند لا بيبدأ زي ما قلنا من اللا مينير في عرض اوركسترا مذهل. بداية بتقول لا لا لا, لا, لا ده حرف الله على فكرة ما قصودش اقول لا لا لا اغني يعني لا حرف الله يعني اذا حرف الله يتكرر ثلاث مرات ب بهذا العدد المهول من القواس بتاعت الوتريات وتريات بس بتعزف على فكرة وكل العرض يعني كمانجات تشلوهات بساط التلت لهات او حروف الله دول ك كأنهم ضربات قدر دا دا دا ويكمل العرض الى ان يصل ل ما نسميه بالكروماتيك اللي هو من اول ترررا ترررا من اول ما تسمعوا ده ده الكروماتيك ايه الكروماتيك لو قدامنا البيانو وبنعزف ابيض اسود ابيض اسود وهكذا اللي هو المسافه اللي بتساوي نص تون نص تون نص تون اللي هي زي ما قلنا ما بين كل صباع ابيض وصباع اسود في في البيانو من هنا بيبتدي يخش معانا التيمباني يعني إذا في تسلل اوركسترالي يعني بيحصل انه الاوركسترا بيكتمل قدامنا بالتدريج تعالوا نبتدي مع اغنيه عربية وكامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب ونفاجأ باكتمال التسلل الأوركسترالي دفع واحدة أوركستر كله قدامنا فجأة من أول طم طم طم طم, طم اللي سمعناها دي بنشوف الخشب معنا الفلوت والبيكولو والاوبو والكلارينات معنا الكورن ودخل من الالات النحاسية ودخل بعض التوزيع الخفيف لكن اللي خلق ما دايما بحب أسميه بالغابة الاوركستراليه بي بيتفجر ده معانا وبيودينا لمنطقه جميله جدا منطقه زبزبة زبزبه وزلازل كده المنطقه دي موسيقيا العزف ده او الكتابة دي اسمها تريولات يعني ايه تريوله يعني ثلاث حروف في خبطه واحده ثلاث خبطات في خبطه واحده يعني ت ت ت ت ت شوفوا ايدي بتخبط خبطه وبقي بيقول ت ت ت 1 3 3 خبطات او ثلاث حروف في في خبطه واحده والضغوط يعني بيقول ت ت ت ت الشكل القوي المتزلزل المتحفز ثم ت العرض ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ثم إلى العرض مرة أخرى ثم إلى سلمين من الوتريات سلم يعني لا لا مي فصل دفعة واحدة ودم خبطه واحدة تمهيدا لدخول الغناء نكمل بوب بوب بوب بو بو بو. ايه ده عليها اللي لاحظتوه التهدئة دي علشان يقدر يعرض تاني المهم فجأة يدخل محمد عبدالوهاب علشان يغاني فجأة نلاحظ الوجه التاني من الوجه الاخر من العملة بعد كل هذا الازدحام فجأة بيمشي الاركسترا دي لعبة عبدالوهاب المفضل التناقضات اللعب على التناقض فجأة احنا في الليل نبقى, نبقى في النهار فجأة احنا في الابيض نبقى في الاسود ما يعيدش اعادة زي التانية نبص للكلام بقى هنا بسرعة كده في, في عجالة كان وهما وأمانية وحلم. شوفوا البعد والقرب في التلات مراحل دول الفرق ما بين الوهم المستحيل خالص الأمنية ما أتمنى أن يحدث الحلم الدرجة الثالثة ما أحلم إني حعمله كان طيفة هنا أهم حاجة بصوا عبد الوهاب وعوده شوفوا ال القوة الأداء ولفت النظر اللي بيقول بها شوفوا كلما استيقظ نام كلما استيقظ صح ياهو نام نزل نام خلاص بصوا الفرق دي في أداء محمد عبد الوهاب للمنطقة الجاية من أغنية عربية كان وهماً وأمانياً وحلماً كان وهماً وأمانياً وحلماً صاح يوما بين شفتوا جمال الصوره بتاعت صحا النائم يوما وراء النور فاغفى صحي فشاف النور فقفل عينيه من ضلمه الى نور فحصدت له حاله الاغفاء صوره لذيذه جدا المهم الصحوة مع آلات الإقاع معنا السنير ومعنا التيمباني ومعنا كل الأوركسترا بيعزف ومعنا الكورال الكورال اللي بيغنوا مع محمد عبدالوهاد بقى خلوا بالكوا شوفوا كم الاقتناع ما بينهم وما بين مطربهم وملحنهم بيغنوا زيه حافظين منه بالشعر. مين الكورال هنا جمال الدين محمد محمد نصار عزة الشنتوري عبد فتاح عبد العزيز الخضري محمد سرور وغيرهم كتير يمكن ما اذكرش يعني لكن دول دول اللي غنوا دعاء الشرق شوفوا بقى قوتهم واقفين قصاد محمد عبد الوهاب بيغنوا معاه وحافظين منه وفي بينهم قناعه مشتركه نكمل <تصفيق> يا استاذ عملت النقله دي قال لي انت مالك انا حر حبيت اعملها النقله هنا من مقامين او بين مقامين مش قرايب لكن هو عمل الكوبري الصغير تي تا تا ده اللي سمعناه علشان يروح من اللامينير للسيبي مول ماجير ده مقام ما عجم يعني بالظبط كده والعجم اللي هو الحرف الاسود دو سي اول حرف اسود بعد دو ناحيه الشمال ده اسمه السيبيمول المهم عجم السيبيمول أو السيبيمول ماجير وتأمل مرة أخرى مع محمد عبد الوهاب وبصوا المقابلات دي لا تسالني أين كنا أين أصبحنا وكيف ما بين أداتين استفهام أين وكيف وما بين أداتين من أخوات كانة, كان كان وأصبح مقابلات لذيذ جدا هنا برضو المرحوم كامل الشناوي جميل قوي هنا وبرضو جميل قوي الكرال على فكره هتلاحظوا انه اول بار اول الجزء ده هنلاقي السلم نازل طالع نازل سلم سيب سي ممر يعني قلت واعملها اربع مرات وده طبعا برده فيها شوية لقم لقم مزكاتي جامد عايز يثبت المقام الجديد اللي هو داخل فيه في ودنه اذا تكمله لاغنيه عربيه مع كامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب نسمع وكيف لا تسلني ما الذي وحدنا أصبحنا وكيف لا تسألني ما الذي وحدنا قلبا وصفا لا تسلني أين كنا أين أصبحنا وكيف يا تسلمي الذي وحدنا أبديائي سلقو عن الشهدائي سلقو عن أبديائي ومن هنا بيخلق أبو هابل نفسه كبري صغير علشان يرجع لقفلة القوس لأنها وند مرة تانية هنا بيخلق الكوبري ده من مقام الكرد. سل دمال السوري والمصري طبعا سامعين الكمانجات اللي ورا برا برا برا برا برا برا برا برا برا يجري لهبة تعبير والكرا الفوق ويجري لهبة تفسها من كمل الشناوي صورة جميلة جدا عايز اقول دم حر سخن يعني بعد كده جملة شرقية جميلة جدا لم يكن ايهما بالامس واحدة ولا قد صار مع الايام واحدة مقابلة برضو بين واحدة وواحدة ثم قفله القوس وعودة إلى النهوند أول مرة بنلاقي كان وهمن وأمانية وحلمه مع الفرقة نشوف اللزم بتخش بنشوف أول مرة نشوفها برضو دي ريفيو للغنوة أو استعراض لكل الغنوه بنشوف كان من وأمانية حلمك كان طايفة بنشوف المنطقة بتاعت لا تسالني من الذي وحدنا قلبا وصفة بنشوف سل دموع الشهداء مرة تانية ثم إلى المرش الكورالي الأنشودة اللي تغنيت اللي بيها الامه العربية بعد كده عرف الشعب طريقة وحد الشعب بلاده فإذا الحلم حقيقة والاماني وإرادة وبرضو تاني مفارقه ومقابله ما بين حلم وحقيقة وأماني وإرادة ثم الآهات الكورالية اللي بيقفل بيها عبدالوهاب رائعته اغنيه عربيه نكمل سلم السوريين والمصريين يجري لهبا صارخا مرهما وأمانيا وحلما كان طيفا لا تسني أين كنا أين أصبحنا وكيف وكيف لا تسلني أين كنا أين أصبحنا وكيف وكيف لا تسلني ما الذي وحدنا قلبا وصفا لا تسالني ما الذي وحدنا قلبا وصفا سال جموع الشهداء سال جموع الأبرياء سال جموع الشهداء سال جموع, جموع, جموع الأبرياء عرف الشعب طريقه Our land, our المستمعين غنوة عملها أو كتبها الشاعر محمد علي أحمد ولحنها الموسيقار كمال الطويل وغناها حليم الغنوة دي طبعا قصيدة لا لمي ومن فيلم لحن الوفا اللي كنا قدمنا إحدى غني في حلقة سابقة ليه بقى جديد ليه بقى الموضوع جديد يعني هنا أولا قصيدة شعرية في ثلاث دقائق كان موضوع قليل قوي أوي. يعني أن تكثف مشاعر ما شعرا كمان مش مش مش مش باللهجة العمياء الشعر العربي فصيح وتلحن وتغنى بإيقاع سريع عصري جدا أو كمان نقول يمكن سابق لوقتها بكتير الحقيقة في في وقتها أن تكثف كل هذه المشاعر في ثلاث دقائق فده في تقديري أمر مش مسبوق بكتير يعني بالتأكيد هذه الأغنية من أول المحاولات اللي اتعملت بالشكل ده. دي مرأى واحد، نمرة اتنين طريقة استعمال الالات أنا الغناء بتبتدي ازاي بتبتدي ب... يا سلام. حلقي نفسي مصحوب وبكلم عن الغنى قبل ما اتكلم عن الكلام. الكلام الحقيقة تأثيره الواضح هو هو لعب طلاص. يعني لعب لست أدري بتاعت إلية بوماضي بس بطريقة مختلفة طبعا يعني لست أدري هي لا تلمني إذا حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لست أدري التانية ليه بيحصل كذا كذا كذا كذا لست ادري الكلام ما اعتقدش ان في اي شيء صعب في الحقيقه ما ظنش ان في كلمات نقول عليها صعبة لكن بشكل عام هي هي سرحة سرحه تامليه لذيذه جدا واحد بيقول انا باختصار شديد انا عاشق للجمال انا جئت من طين ولكن من الأضواء ذاتي من الأضواء جاءت نفسي فأنا عاشق للجمال وعاشق لهذا الكون وعاشق للحب وعاشق لكل المعاني النبيلة والسامية فإذا ما حدث كذا وكيد لا تلومني لاني أسر الكلام إنسان باختصار شديد لمعنى الغنوة يعني اللحن بدايتنا أول ما بنبتدي بناخد البيانو يمكن نساعده في كده منظر الفيلم إنه كان مفروض إنه عبد الحليم طالع موسيقي يعني او بيحب الموسيقى البيانو خلق جو حوالين اللحن جميل جدا الحقيقة خلق خلق جو جديد ومختلف عن ما كنا نسمعه من قصائد شعر في, الـ في الـ قبل الغنو دي يعني الايقاع نفسه اللي اختاره الاستاذ كمال الطويل ايقاع الفوكس تم تاتتات فوكس تروت اللي هو مشي جريت الثعلب او وثبت الثعلب أم كده زي ما قلنا ت تمتق تمتق, تمتق فمدي طبعا جو متقافز جدا جو لذيذ جدا ونطاط كده وحر المقام فامجير أو مجير الفا دوري مي فا رابع درجة من السلم معمول لها المجير بتاعها إذن مقام شبابي جدا وكله حماس وكله حركة وفي نفس الوقت رقيق في الكبلهات بيغير بيروح المنير يعني في المقامات الصريحة جدا بيروح حجاز وبيروح منير أو كورد الاثنين مقامات صريحة جدا وقرايب المجير ما فيهمش مشكلة الالات المستعملة الجملة الرئيسية تنفع تتلمي ناس وتقول تا تا تا تا تا تا تارارا تا تا تا تا ما فيهاش اكتر من كده مسألة بسيطة جدا ويمكن ان تتحول الى غنى وجدان جماعي يعني مسألة ما فيهاش فلسفة ولا فزلكة ولا حاجة خلص حاجة من طلعة من جوه كده دفقة حماس ودفقة شباب من جوه طلعة ووصلة بسهولة جدا إلى قلب المتلقي أداء عبد الحليم غني عن التعريف يحمل كل المصداقية الممكنة الراجل يعيط إحنا نعيط يضحك إحنا نضحك مصدقينه إجباري مصروف له على البطاقة يصدق مكتوب له كده يصدق فبنصدقه مباشرة أداءه جميل جميل وطعم و... و... وود ود عيل مطقطق كده وصاحي للدنيا واخدها بصدره ومستعد يعيشها بعرضها وبطولها المهم نسمع سوا لا تلومني محمد علي أحمد كمال الطويل عبد الحليم حافظ ترجمة نانسي قنقر إِذْ نَحْنُ وَقَاهُ أَوْ عاشَ وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقولكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله كل شكري لقصه برنامج جواص وحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم. أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي